م و س ل ل ه ا ل ن ا ل ا ب ل م ي ج ع للعلوم ه و ج ا قيما بأسا د ن ه ي ب ش ر ا ل ؤ م ن ن ي ا ل ذ ي يعملون ن ا ل ص ا ل ح ا ت ويبشر ا ل م ؤ م ن ي ن الذين ي ه أن ل ه م أجرا ح س و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه ا ه م إن ا ء الله ا ل ا كذبا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 ثم بعثناهم لنعلم أ ي الحزبين احصى لما لبثوا أ م د ا نحن نقص عليك نباهم بالحق إ ن ه م فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على ق ل و ب ه م إذ ق ا م و ا ا ف ق ل و ا ر ب ن ا ر ب ا ل س م ا ا و و ت ا للعلوم أ ر ض ن ن د و من ا ل ق د ق ل ن ا إذا م ي ه اسماء ا و من دونه آ ل ه ة ل و ل ا ي أ ت و ن ع ل ي ى ظ ل م ممن افترى ع ل ل ل ى ا ه ك ذ ب ا وإذ ا ع ت ل ت م و و ه م ا ي ع ب د و ن إ ل ا ا ل ل ه ف أ و م ا ل ا ر ل ك م ربكم من رحمته ويهيئ لكم من و ي ه ئ اسماء ت الله ه م ذ ا ت ا ل ي م ي ن واذا غربت ثقيلهم ذات الشمال وهم في فجوه منه ذلك من آ ي ا ت الله موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه وهم و اسماء ت ا ل الله ب ا ذراعيه ب ل و س ي ى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراء ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أ و بعض يوم قالوا ربكم أ ع ل م بما لبثتم فابعثوا أ ح د ك م بورقكم هذه بورقكم هذه إ ل ى ا ل م د ي ن ة فلينظر ايها أ ذ ك ى طعاما ف ل ي أ ت ق و برزق منه و ل ي ت ل ط ف و ل ا يشعرن بكم أ ح د ا إن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 و ل موسوعه النابلسي للعلوم إني الاسلاميه أن يشاء د ي ي ن ربي لأقرب رشدا من هذا رشدا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 ونحي إليك ك من ت ا ب ربك ل ا م ب د ل ل ك ل م ا ت ه و ل ن ت ج د م ن د و ن ه م ل ت ح د ا و ا ص ب ر ن ف س ك مع ا ل ذ ي ن ي د ع و ن ر ب ه م ب ا ل غ د ا ل و الله ي ر ي د و و ن ج ه ا و ل ا ت ع ع ي ن ا ك عنهم ت ر ي د ذينة ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا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 م و أ ك ل ه ا و ل م تظلم م ن ه ش ي ئ ا وفجرنا خ ل ا ل ه م ا نهرا وكان ل ه ثمر ف ق ا ل ل ص ا ح ب ه وهو ي ح ا و ر ه أ ن ا أكثر م ن ك م ا ء الله وأعز الحسنى وهو ل موسوعه ق النابلسي ما أ ظ أن د للعلوم الاسلاميه ا منقلبا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 ل موسوعه أشرح بربي النابلسي للعلوم الاسلاميه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 صفا لقد ج ئ ت م و ن ا ك م ا خ ل ق ن ا ك م أ و ل مرة ب ل ز ع م ت م أن ل ج ع ل ل ك م م و ع د ا ووضع ا ل ك ت ا ب فترى ا ل م ج ر م ي ن مشفقين مما فيه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 م و س ج د و النابلسي للعلوم الاسلاميه ت أ اسماء ا ل و ه م ل ك م عدو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 وراى المجرمون النا رفض ن و ر انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا ا ل ق ر آ ن للناس ن كل مثل وكان ا ل إ ن س ا ن أ ك ث ر شيء جدلا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 ج ع ل ن ا على ل ق و ب ه م أكنة ي ف ه و ا وفي ء الله ى د ت و ا إذا أبدا ل غ ف و ذو ر ر ا ل ح م يآخذهم بما ة لو ك س ب العذاب بل و ا لعجل لهم لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أ ه ل ك ن ا ه م لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا و إ ذ قال م و س ا لفتاه لا أ ب ر ح حتى أ ب ل غ مجمع البحرين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 لقد لقينا م ن س ف ر ن ا ه ذ ا ل ن ا ب ل ر أ ي ل ل ع ل و ن الاسلاميه إ ى ل ص خ ر ة فإني ن ي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 في السفينة خ ر قال ه ق ا الم ت جئت غ ر ق لقد أهلها شيئا إ ر اقل ا انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا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 و أ م ا ا ل ج د ا ر فكان ل غ ل ا م ي ن يتيمين في ا ل م د ي ن وكان ة كنز تحته ل ل م ا و ك ا ن أ ب و ه م ا ص ا ل ح ا فأراد ربك ي ب ل غ ا فأراد م ي ه يبلغ أ شركه د م الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ل ل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 إنا أن موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س نعذبه ث م ي ر ر د إلى ب ه فيعذبه ع ذ ا ء الله ا و ل ح م ن آمن ى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 افحسب َََ الذين ََِّ كفروا ََُ ان ْ يتخذوا ََُ عبادي َِِ من ِْ دوني ُِ اولياء َِ إ ِ ن َّ ا أ َ ع ْ ت َ د ن َ ا جهنم ََََّ للكافرين ََِِِْ نزلا ًُُ قل ْ هل َْ ن َ ب ِ ي ئ ك ُ م ْ ب ِ ا ل ْ أ َ خ ْ س َ ر ِ ي ن َ ع م َ ا ل ا ويضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا أ و ل ئ ك الذين كفروا ب آ ي ا ت ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا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 قل لو ك أن انما البحر د انا بشر مثلكم يوحى إ ل ي أ ن م ا إ ل ه ك م